والنازعات غرقا والناشقات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الواجفة تتبعها الوادفة قلوب يومئذ أبصارها خاسرة يقولون إن لمردودون في الحافره أذا كنا عظاما نفيرا قالوا تلك إذا كروة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس قوى اذهب إلى فرعون إنه قضى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى أحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآفرة والأولى إن في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 متعلكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى يوم يتذكر الإنسان ما سعى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 فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيِّ عَلَى مُرْسَاهَا فِي أَنْتَ مِن ذِكْرَاهَا إلَى رَبِّكَ مُنَادِهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنَاذِرُ مَن يَخْشَى